أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينبوك يا ولي للرأي شاء الله مر قرصين لفنايه موين شهر ورلمي مرتوا أعوذ بالله من الشياطين وقارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين يوفقون في السرائر والضراي والكاذنين لا يروي ذوالع في عن الناس والله يجزى المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ضرم ان فتشهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يُثِرُ الذُّبَابَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَأْثَرَةٌ رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدَ حَلَتْ مِنْ خَلَ لِكُمْ سُنَنٌ فسيروا في الأرض فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ هذا هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاتِ وَوْدًا وَمَوْعِغَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل وتلك الأيام نداولها بينا الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويستخذ منكم شهداء والله لا يطب الظالمين سأعود بالله بسم الله الرحمن الرحيم وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وقبل لغانايا درس وعاوة عيض وقال هذه الحصول على آل عمران قال سبحانه الله وحوهي وصارعه ودق دق الى المغفرة دمداس حقه ودق دق ومير ربكم جبهين حقه سكاه علي وجنة جنة حقه ودق دق وقال برئي جنة عرضها بلر كيرو اصدام والارض سمضى الجنة شوك البوحر اللي قصينا يقول ليه يا سمضى يا ملك هو الله سبحانه وتعالى وعيدة جنة وحالوتي ياري الله وطرق علي للمتقين عددت شخاله الترو سبك التقينة اسمه ريالك يا إلهي سبحانه وتعالى اسكيرا لي عسيان جيسا عمر كردت على سالله يغانا ilaahay dadkaas subhaanahu wa ta'aala ugu taragalay oo u diyaariye oo waa oo ray markaasii aad jannada nooca uga gashaan aala subhaanahu wa ta'aala u soo yi waxa uu dheereeyaa adu kale degdegtaan oo usta waxa ilaahay subhaanahu wa ta'aala ugu helo dal روحا انت اللي صدينا يا ايه, ايه لاكتا اما جنبه انت عضي لاكتا ايه نارتي ايه وحالا وليا رسول كان انت اللي ويجي صلى الله عليه وسلم اوهي مركي هبينكو يماتو مارنكا حقاقو ايه ايه اله امالو سبحانه وتعالى عوكي امالو وصاص وقلوك جنبه انتا صدي لاكتا التمواد قول الله يسكو الدراء نارتين ساسو كذا استحاب ذي نعيم واسه إن وقيل بضامع هي الكمية اللي ويدور يأوى النار في مركب هذا السماضة ينولق الله شطر أي جنر ولا يفعل هبيني ما الدام ماري ما الدك على حجع عليه سويلي سبحانه وتعالى من أوجه موسى وصارعه إلى مغفرة دم دات حجق واحد دنجه الله شغل رأب علاج لوجهه من دنجه خلاص هو دنجه من رأي دنجه كل أفا تعال الى الله يا توكان روح عند امبابين ادوكان ماجيرو اوناهين الى سبحانه وتعالى ذكرا ترو لن ويتمدا كل بني ادم خطا سو رسول صلى الله عليه وسلم وخير الخطا ن التواب ولكن هو خير بابا دندبا ذكرا مكاي دندكا دو الى الله سبحانه وتعالى مره قال له سبحانه وتعالى ذكرا من تاو وحا دغدكان الى وذ جنب ايدهم اعماشه صالحا ودغدغ الى مغفرتين ودغدغ الدمدار او من ربكم الى حج و خيره اي مدغيدن قد ذا فراي او ثوان هو وجننت انك دغدغ جناتها عرضه السماوات وبلر قيد وعيدة للمتقين أبالو دياري الذين دي تقين في مركز فضو ديو يأتقل الرحاة تقين ذلك أبالو الويلة والسلام الذين تقين تقوي ينطقون البسنة يمال فوضة في الظرائي حارض برواقه و الظرائي حارض عبارة إيه قاجر إيه دباس إيه سعر برارك الله فوضة فوضة فوضة في حنطة يحارض وحارض ثرائي سجح جيران و أمن لها وبرواقه لها او اسعار تلك الجوانب هي مشاكل مستمرين هي حاله ساكته موجوده او براءه دابطه نغدخيره ااد جاد له بانتايو اسعار هي حرابها يا مستوي كمشاكلات عمرك جيران لوادو خي دحيان بالي سبحانه وتعالى واستقيمت صفات قريم وقل لنا قوه تقينته هو الهه الجلال والاعليه تقينته هو الذينا yuntuquna fi hinaay maal ilahay sii ruuxu waxa la baa inu hogaado qolaha yamaskey horex sii ilaahay subhaanahu taa alaabuu malaka kan sanu ilaahay baa ku sii subhaanahu taa wa xaza inki sattama kaagto digey ya kusii marka waaqadda haysto allah subhanahu wa ta'ala kusii ilaahay iga kusii waxdana kusii inay islaawowu shaydaan ku yuso qowshaa kayn adal wax baa saqaar wa faqriisa hardo way arad taayo awara jiyo aswaartu qurbi jitaayo bari'aalo ama tijaaradu waka qayr badan laga ma heero xaawdu saayu ilaayba denbe koko daafay ilaayba subhana wa ta'ala khuu ilaayna nafsaada iyo maal kaaga iyo diintaada iyo awlaadada iyo buulay ku noqono waay u tageysa wixii kharash ah timir tallaaka hadii marka saadartay labadan xaalada ay ajidka badan tahay waa marka awartu jidto fagr buljiru yaashinka iyo dhar ka iyo waxaa halka kor aaday oo ooladu jirto xarbaaq tayuu xilliasay ajir baan lawala waqti way bixiyay buu kasaraa wa xarbaaq la laan yahay aad barwaaqada ku jaxjisto oo waka sururka ku daxjido wad darraha ala daxayq wal kaadiminna qiinta sifaat coli wal kaadiminna waa kuwa qariya أجر آلي أول كربضان أي رسول القرشة الروحي عرف وأولي كرئين السلية العليوي رسول إلى المخلوق القيامة أول كولوية مركز الدمار كحور عين طه لك لك دور انشاء ربها عند دون رسول صلى الله عليه وسلم واحدا اللي قانا وحاقوه أول عرق صلى الله عليه وسلم ويسكيب عيوه والأولي كرتين رسوله عرق صلى الله مركز الدمار إلهي درتي waxay daanka ilaan jacal in alaab uu tooray wax ku sameeyay maadaana deecina ilaahay wuu abday marka dadatinn waxyaalaha carada lagu qabo jiyo rasuulka naga weena barashadaalaha sallallahu alayhi wa sallam ka marka araba awr paya taqow jacil bil aan sharjeen baalna oo imam bukhari waxa uu ku rii rasuulka uu arkay nin wajigiisi darsoomay xiladaan ay soo kaceen oo indhihiisa guduuteen addu aad indhi bilaashdar jinda hawgii rasuuluhu waxa uu ka baabeel rasuulku inoo sheegay carla warisaala hadda taagantay in la faris haddii aro tagi ku calato waa la faris haddii fadda ku calato haddii meesha meel ka xan kala sahay guriga oo qali haddii waala shaashada waa la weeystayo sheidan kun narb ku ka weeyay ila inoo sheegay rasuulku nar ta عند نار تيسكراشة في السو في السكراء ساس على العلاه الاسكراء قوي جاو سعدت كأون على هنا مكتوب احيل سال على هيركاء بقى عارضين مكتوب عليهم سدعة كفران على ضبط كارو على صور حصة لين كاردينامر كبويتة سوين جامس هذينا راس فورين عرب فينا راس فورين عرب فينا عشرة في عشرةين عشرة سال راس استو عالتوس عبروشة هذا وعاريسونو تعلان قالي تطينت وفوي الذين ينفقونه في السراء والضراء والقادمين يكونوا عريئة كل عريئة الغيلة عارو كيس عبر يو والعافين عن الناس باكما يكون ذلمين وكما يكون يسعى في يو من ألم كواهي ميش رفقوا ذلم يو وقال الله عنكم قولنا وقال الله عنكم بصنا ومارككا ذلمين وعيدكا ذلم يو ووضلككا ذلمين ويحواي ميش وإلى نباس سبحانه وسعاله ضدتك كالجوية ويخلق وإلى أخيرك أبدا أروه إليه al-rusul ka kumarin rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la shegeeyo leeyin hayeentii oo dhaway ku kataagu ma yarana way soomanta sadaqa balana way la baxdaa laakin tunzi jilanaaha ala lisaani arqa ay dirta wul bangaran oo والعافين عن الناس تقيين تتفادو دي. دينه وأقوذك عافية والله وإله يحب ويرجع المحسنين المستنير وذك إحسانك هو مخلوق إله إحسانك وصمين مركز إحسان صميس إله إحسانك وصمين مركز واحد بحس السرّاء يضرّه مركز عاجز كل حد يسولّد ذك دينه ووك احسانك وصمين مركز إسكح على الرجيم كل دينه ووك ذك النعاس وإله يرجع إليه سبحانه وتعالى والله يحب المستنير والذين تقيين تتفادو دينه ويولي والذين سقينت كوي إذا فعلوا صاحشاً دنوا كبعن فعن دبابين مره والذين كوي إذا فعلوا مخياً سعيان فحشة حماو قذناك كلي وحلمي ذهب او دي دي دي أو ظلموا أنفسهم من كين الدينكذئكما أو ظلموا أنفسهم من ظلميان سبحانه وتعالى وهو ذكر الله إله بخصوص مركب مركب إله بقلبي سقراي توردنطيو قاف الجرايو قيامة الشعير وإلا هور الشعير يهايو وإلا إيش هو قانون الجمال اللهين هو دي سجوجو جانا بمنتدى باق صغر مس إللي نين بكون جري لكن شايفنا ما مركن سميرحي ماركو إلهي بوصلا وانا وطابت كنا يوم والذين وقوة الطعين إذا فعلوا صاحشا حضي ذنكر عليهم حضي حماني كن عليهم مع سوى وين وح عقل ذي الشرع إذا هذه هذا بفصلهم بصحشر دار ذنر أنا أو ضرما أنفسهم لا حشده واحد عن عينه والجنود يري أربع سنين أو ظلمه ها إياك النفع هذا كله وحياه يسعي الكلام وحجابين ذكر الله إلهي بخصوصان مركب قلبه إلى بقصص ضعيف سوى إلهي بقولين فر تاجه وقاؤون وقيامه التاجه وقبر الجرايم ميداه ملاقيه السائل بقصص ضعيف فاستغفر الله ما قصده بخصوصان وقلبه قلده عظيم فاستغفر الله إلهي بيد سام دم داق ويد سام فاستغفر الله إلهي بيد للدنوب مدنب قد هنا وضعفوه قال له وحوه ومن يغفر الدنوب دنوب تا يعد إلا الله وإلهي البريد ما يذكره دنب قد عبتال جهتون إلهي سبحانه ورم يصروا مجيوا كيان أو مصير وضع مضالي عرم ما فعلوا وحي السمايين أو الحماء هو دنب قد وهم يعرموا إيهو الوحي دنبي وقد تضيح انتها صفات قادر إلهي سبحانه وتعالى وحوهي وقوة مكي دنب قلان إلهي انتهت وصفتان فاستغفروا ات وَمَا يَغْفِرُ الدُّنُو بَيْلَا وَلَمْ يُسِرُّ مَسِّي وَلَمْ معاسده أي سنائيان مَسِّي وَلَمْ وَلَمْ مَرْدَهَان دين بغض كتب الكوينة دونه مَسْلُ السَّاسِ مَعَاسِي وَقَدْ عَذَبَهُ إِلَهِ بَا قَلْبِ جِيسَ سُمْحَانَهُ وَتَالَهُ إِمَامُهُ إِلَّا لَهَيَ خُصوة مغفرة هو دم الله أول من ربه مكيف يدوي لأمر كلا إذا قلتنا وصال إليه مغفرة هو إليه مدين مرث هو يصبت كنا يهو ورأي قدتك هاستقا عاري ايه قد ينتهى يدههم على المرخول وحاوي مغفرة دم الله من ربه محبو الحقي سكاها وي. والجنات هو أمر كلا بيه قلتنا ودم الله كنا دي ويدو دين جننة يحرق لصم واتنا ويدو دينو أول جنوي تجري عيسو عن من تاعت ala naharubi yar kharijina tiya way ku dha hayana way ku arayaan ciha daxerow wanaag waxa annu maad ajirul aamin dadka shaqaysay akhara oo shaqaysay dadka ujraddooda iyo waxa inay sii baanicmo badan oo hajanow ilaahay subhanahu wa ta'ala xayno fodayo قال خالد وحاتك من قبلكم هرت سنن والدو فصير وصعب في الأرض يقول إلهي الصعب فانظر فيه كيف خسر كان إياك عبادة المكذبين هو إلهي بيني بل ما شيء كده بيني لوقت أنت عثمان شريف إلهي وحول إلهي مسلمين تزوجين أذن مرتبين جارتي معها رب سبحانه وتعالى إن وجدن عبيها إذا إن كذب الجايزين دي جنية ولا إن كذب إلهي سبحانه وتعالى قال له ومثل islaamka ka kasraytiina iyo maaha gaarada subhanahu wa ta'ala sunan faadi iyo wadadi u ilaahay uga wada dhigeey u mariy wa abdahi kuwe hore meeshooda ay marayaan gaaroodan meeshaas oo maraya oo alxana qad khalat min qablikum sunan wadduu ba trilio ilaah subhanahu wa ta'ala sunnadiisi iyo wixii wadadu اسلامكم ماشي لوو دغالا ما هنا اي واات كانيان ساس ما عليكم كن وتعال فسيروا في القلب الجالس الى يغلى بل دلك انتي صوتان اركه الله سبحانه وتعالى اوي قالوا دون قوم نور قوم قومهوديو قوم سموديو قوم عاد قوم لوثيو قوم شر اوي وشهود فسيروا في القلب الصعر انظروا كيف كان عقوبه المكذبين هذا كتاب كان بيان وعدين واحكى طول رواين العدي وكتاب كان العدي للناس ذاتك عدين لهم حق ودك وعدين إلهي sunhanahu وتعالى ta'ala sunti sidoo ka wadaayney wax kasto oo la rabay in la cadeeyo la ogaado buugkan dadka ogeysiinaya ayo baray wax uu ka tagay mar waxii hore waxa marka la lagu dakhjinay waxa soo socda intuba uu cadeeyay buugkan hada kitabkan bayaanun wa 'abayn lin nas basu cadeeyo wudan wa hanuniy wa hanun way يو وعدي قلبي ايه وقلبي ايه ايه ملوقي خسارة وإلهي كحره وقلبيه قوية للمتقينة انت اصدنا متقينة ايه ببك تقينتها ايه الهي اله كعب صلاة ايه امركي صقعتين ايه ولا تهينوه يا قد بضان يا داع بضان ما مسلمين تتوقعي قال له يسيري ولا تهينوه ولا تهينوه ولا تهينوه حضعيشنا حضعيشنا ولا يسيروه ضعف يسيرين كدعين نيذ ينكح مانا ولا تحزن هم وانتم والحال انتم انكو العلونة وصرها هي اتيم إلهي بحيد النجل سبحانه وسائل إلهي عز لجل ومبانا صرين مرك الروحة ممنكة وصلي الاسلام يعروا ولا يعلى عليهم رسولكنا صلى الله عليه وسلم ولا تينوها ضعيفين نيذ ينكح ولا تحزن وانهي ولا تحزن هم مرقين والحال انتم قوة سريعة هنا إن كنت مداتين مؤمنين لقد كنت مداتين إذا كنت سريع مركب هم ها مرقونين هناء ضعيفين وهن يرثمانين إن يمسسكم هذو إذن تابطوا إذن كدوا على طرفهم ضاوعوا هذا هو دمشري يضاوع إذن قابل فقد مصر فقد مصر فقد مصر لبقاتل قال قاركيسي إذن وحاة تابطي فقد مصر القوم قالوا إذن كثير جيد وحاة تابطي قره دمشري دا يضاوع إذن تابطيو oo beder oo dhawayd oo xalayahay iyagana intee laga direeyo intee laga dhaawayn intee la qabtay Wiisaamka waxa laga qaniil intee la qabtay oo faqad mastu ha sabta dad idinka dhaawac iyo dhimasho iyo dhibaatooyin oo waxa inku kasbateen asa soo soo sa faqad mastal qawma qawan maanta dibkeedan soo gaarada waxa iyagana taabtay बितले हो कान लमिद हव وتلك الطال ايام امالما ندوينها وان خ라이 بين الناس ذاكو او مالنا مسلمين تا لغا ارتادا مالنا غا لغا استانا ياو ساساينا مسلحد كوجتا دي ولي مسلمو ادكادو دد بدل بابو سايو كان اله ايله اين كفغادان او اسويلي سيار الكفرن خبا صحابدي مكتي سنين يغو 21000 و ايه أي سواء ايه ان قولوا ايه ان غير مركضي هل الله ايه ان قولوا حقا ماذا ما انت ان اراد كام هاي اللي يتطوانك كن بانا اله سبحانه وتعالى حين هين بنروا واحترم ايه تصوي جاديمك اللي يتطوانك كن وحي اربع سواء لدورك الاجهري الا اله ام نفسكي في السوداء سبحانه وتعالى ورسولك اله بريي وملايقه يتمذ القلبك القارضي عسيك تورتي ايه ان بانا وقبض ما ينه افا كن وتلك ط وتلك هاديقا الايام ان معلومها ادونك نتاويرها بين النصر ونكل ورجناوي او مالنا وحا غلبده يانيه ايي ادكانت مسلمين تمارنا قالدهم ولكل ورجين ايو المر والبا قالد لا ادكان ما يود وليعلم الله الذين امروا ويتخذ منكم شهداء لله سبحانه وتعالى waxuu yiri waxaan waan soo saaraynaa tabaal ka in qolow maalin la siiyo nasareeyey oo ayu wax la yaan ay ataanu ay ku dhacaysaa niyac aan Allah ilaahay suuogaado oo dahiiryo weeyay wog yahay aladina kuwa aamano ilaahay sumay oo sida ogwayayn maslaaxda islaamka iyaga waxay geyste oo macaashay yimaadeen ugu jabinaya kuwa sa'u si uu toobad kaano ويتخذ الصوئيَّ شصاب طلابنا وحوى مراراً له الجميع مسلم ويتخذ الصوئيَّ شو منكم حجي الشهداء طق هذا عجز كبلان لأشهداء الله حجاي كاين العذام مرأى سلام كرليني يقول ما شاء الله ينقود ويتخذ والله الله يفضل الظالم كذا وجاء إليه إله قال مجدار لكن إنكم حصنوا يسأن إيه إنكم مثل حد فينا أيام مراراً إذا كأصلان إما إله قال إنك عليه سبحانه وتعالى مرتع إياه وليمحسى وتصدح حاله أقول له عرف سلام عليه الجماعة وليمحسى سواه إله في النذري ال الذين آمنوا هو إله الرسول دنيو في ونذري أو بدن كريه قلب واديه دم والبنيل وجدكوه وينحقه أهل الكافرين ما حقه حوي ترتيبه بركيله قال اللي ماي أنت تقول كيال الموبا بيد سواه سبحانه لا جهاد فيه ما نبى. و واحد وحدنا حضر قيبة للعين اياه قيبة للنوع اياه قيبة, قيبة وكا نحق واساسه وين تغير في الوقت تولي و للمحسسة سوالهي اصفهيه و او ندي فيه و قم يرون الذين فينا وينحق و يمحق الباي دكو دعيو و يمحق السؤوه هلاله و او كري يريوي القفلين قال ام حسبتم و من انت الذاتين و و حضم رئيسين ان تدخلوا الجنة جنة هنا تجريسان و لما يعلم الله سيكون إلهي أجانين وأجاه سواء المودنيوي الذي نفوقه جاهد الجهاد يوم منكم لنكن كملا أو يعلمون أجانين المودن أصلاً بريء. مثلاً لما إذا مرول أن جالوا عندكم على كعد كان إسا وأنباعينكم قد عرض كلا كرسالة إنه وقت سامي الله سبحانه وتعالى سهل دين مودين وعليه. مثلاً أردتم معه وعليكم امتحان يواجه على سكوت صلي الله كان إسا مشاكل وردعية طيب هذي هي اللي يلا الجرابة هل كفقط تجيه طيب أم حسيتتم أن تدخل الجنة ثم يد الجنة يعلم الله سوى جلهم مودين أو ظاهرين الذين جاهدوا منكم كل جهال إنك أنكم يا عالم أوسط أجانب وضدكم مودن أصل برينا قصري ولا كنتم تمنون الموت, الموت من قبل أن تلقوا تذهب كل من فقد رأيتموه وظهرت صلواته والي هذي الزيادات كلا جعلها ورب روعك جعلها حاكم في تجدي فقد رأيتم إن ده صار تريا وصرت فلات كصار أو وران كيل كدعى بل أركتم الوان إن كثيرا شاسؤ علي سماه تعالى شلي هذا احد بدر مركل ال... احد بنجد مركل ال... جعله يلكن صادل فارستان صار قوه تري مركها سبحانه قالوا قوليها الوجود جوابه انه نودها اياه وفريه وانه سبحيه وايه هناك هاي رصوله صلى الله عليه وسلم قالوا ايه كراهي وقالوا قصر قالوا سبحانه وتعالى وقالوا قصر فيدنك الساسة عمه ام حسيت ولا قد كنتم حظها اياه تمنون الموت موت كويه تمنية من قبل ان تلقوه انت اذا موريء موت كلك كل منه واذا انديه مكوارك وشافه لنكدعين وورنه لنكدعين وفل و هذا هي ذا المود كثمانية قارض إن الله فرنتام لا يجعل لهم صلى الله عليه وسلم في السحور ركود يجري اللي قال عدو إذا هو قارض الن النوكن لما هو جروا صلى الله عليه وسلم لا تمنوا اللي قال عدو عجيت يوم البخاري المسلم يوريان الصحيح و... واسألوا الله العافية حرضوا على السعيد ما أردت قالك واحد ثالوث إلى هدو كابد دين في سعر الثوى وكاصر قال الله لمحا الله قال راوي رسولك له من قرآن فالتمنين اللي طايل عدو واسأل الله العافية إلهي السعاشر وعلى سمتحانه يا رجال غلطه ومتحانه وفي عناه الضربة خرمي وعري وفليوري وكاصر فهذا بعث إلهي كاس وإلهي السعاشر إلهي السعاشر إنه إذن عافيه وفي النظر إذن كعافيه وإذا لقيته لكن هذا هنا مطلاً ثاني برسوله فصبروا ما تعقدهن، لكن قال هذا إن بعلنتان هالثمانين أولين، وما محمدن، وحالي هذا جبتك يعني وها إن كي دباصلا وحأكملها وحالي حصول فور للسلب من جابر ابن قنيل أبي جابر رسولك الدخري ودباصلنا نجستي رسولك جابر ألبسوك غير إلا قرب على قبسو كعويل جد وكنا عين كفيت برتها وطيبا wuxuu garaacay kulli wada gashay iligaas laga jireeyay fartaas ka jabsay jirki oo dhan ba dhaawacmay digba meel walba ka yimid ninkii markaas inuu qeyn inuu leeyahay daaqa ana adigaa goobay markaaso sheeydaan badko la calay oo qaybada meelinta soo يؤنك قيصر الصدر هي الطواني يا ربي الطواني بالصحر، هم مسجد كوري. ومن محمد، محمد ما أحب عليه إلا رسول موعين قد خالد حاتك من قبل الرسول، رسول يجور من ترى رسول بكوري. قال وحي أفئم ما تحدضن أو قتل اللي ديلهدر اللي هو الدين وما دماني إن قلبتم على عقارب. ما علبيه النهار يجالني ودي نكون نقضه. ومن رهين قلب نقض على عقبه سيدي سيارة سوحي كونه علبي سيجالني كون نقضه. فلن يضر الله الشيء إلهي وحبكة دي المهي إلهي سبحانه وتعالى وحقه كاتبه وققه يثني يمره وسيد الله إلهي وقبال مرين دونا أشعى كين يكون شوئيه رسول صلى الله صلى عليه وسلم ما دمان لكنا دور دانتا وقدمان دونه والمقارب مقونا يسام بالي وعياد دي مركة رسوله قد انطي والله ورعي وعبا بكر قال لنا عمر بن جيلاه وعبا بكر ومقرائي تورو حالكا قلتها لما قل أنا بنقول له جوا مركل رسول كان فيلس صادق الشيء أو كات أو مسيح كيستعوا سفقات أو هؤلاء المنافقين أي ورقة فاشلة سبحان الله كم والله سفته سان كله فناء مركل ده بس كي وريران الله ياوي أو كات أو بكر با يبيه رسول كوك جلايو هالكاسو كشم بيجوا واصادهم مسيح كي أو بك عمره فريست وادي أنا ووالي سنية بجيب يسوع دغند دغند دغند دغند گمبو امرن قول بو هو مره قوینتا و های کنتی انه گلی سو اس کو درتمو وسوده دقه امر دي عن فريث وادي هل کا فريثو کا الله يود مرافق حد الودا انت ان شيق بكر هلك استريو ايضا خي و و حور جوام محمد الى رسول ابن عباس يقولن حديثه صحيح و دن عمر او بكر وحن أماما لأي مريدين أن يقولون أنه سرودين ولمانت سرودين أنه هو المركز باللهين وآخرين المركز الالدبي والقربين وحالدي الدقنسي وعمر هل كان يستفر يستي ووكا لبالله حول الإسلام يسيله وقاله الرسول في السلوات بقال بالله وما محمد محمد معه إلا رسول المهين قد خلط أي سرودين من قبل هرتزة الرسول أفا إن ما سا حضور لم تهدر مردمين أوقت الأمل الذي يديره إن قلبتم على waxaa ku noqonaysan erbtii noor oo gaalmayo noqonaysan waana ruu hayn qareeb ala aqeeye erbiis ku noodo gaaloba fala ya durallaha shayan ilahi waxa ka الله wa sayyidillahi ilahi wa awal marindona asha keen koosh ku qiryo iimaanka ku dhagawl oo yaa laa iimaanka naga soo daa gaalimada ayaan ku shugaynaa gaawd ku qofay salaamku wax ka soo dhacay ka ilahi wa awal marindona wama kaan ma ahan nafka nah نذكر دماء اسم الله رسولك نفسي نذكر من دماء ما اسمنا دل بالامبارن هذا بقولن تين وكرز وحلاج ودينا يوارس عاملك وجبلوه شر وحات ما تنقلش نقول بقول على سات نوره او كله شروطه او شلاهيه او كارزه على سبحانه وتعالى وذكيدن لا يدليه هوريه ان هذا يليه اللي وما كان نفس انت الا قدر إليه أيضا إلهي بقوله ما استوى إلهه إلهه كتابا ونفطا لما شهد وقرارا ومؤجلا وقت لو وقرينة نروه المركب دمانيه وقرينة الله المحول كقرينة وقت لا شيء دمانيه هي ولا وقت لا شيء دمانيه دماني ما ضافية منك ورم ريم وكتابا لما ومؤجلا لمديه أجل ومن روثه يريد دونية ثواب الدنيا دونك أو المركي سوته الدنيا الدنيا منها وصينا دونك وقوله وقد دري ومن يروح الدونيه توابل اخيره اخر التواب كده نوتي منها واسعين الدنيا كده يا اخره ولا او درياو وسبيد الله شاكره اله هو ابال مرين دونا دك شكريه و اراي كل شكر سبحانه وتعالى كحمدها لله با اسلامي دك لله با ايمانك شيء اني غرشلهي ما خوالان دخيما عقليان دك دهر هما الله وها ويسيه وقت صلاه ماي إلا يو أبى المندونايو إن أنك شارس صحة وجن دون قلب يبي سانك اللو بس صحة وجن إياهو لجو قرياؤو وكائن بالي سما وذات بلام بحكي كتير سما وكائن بلانة من نبي ماي بلانة قاصر أي دران معهم نعيسى شبيونة علمو في بعد أسقى واحد دران نعيسى بق كثيرن كرب بلام هذا بتك أوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجوا يا صحابي إذا كانوا markii مرقى صلى الله عليه وسلم هادر وموهن رئيسه مرقى جهد ونبي مقارل انتين تذكرون ولماذا يقولون وطقيين تهو كوكوكوهب اللون نسبي سبيينته إلاك سبحانه وتعالى هو سيئ إيمانك هي علمك هي التقوضة هي الزوج لك هيا تريون وكأليين بلنا من نبي النبي بلنا قاسراء الدريران معه إساق لجلكيسة سبييونه فلمائيون عباديون صالحين كثير أولي بألوس فما وهنوا وأنت صهر توم ما خدتك عش التعان على الصحابة والعامي فما ما ينضعين كوي النوراء صهري لما أصحابهم وحي كعبري في سبيل الله إلى الدين تسوق كما ذم وما ضعفوا مضعفين وما استكأن وهنوا يضعفوا واسكنوا وما dad bal ma dohay ku soo dhinay sidii dad oo marka rasuulka dhimtalee xaraad خلاص shan subin waxa inoo hareyn malee gaaranta inay ciiddaan gaara isu dhinna wama stakano gaari isu dhin ayo alle subhanahu wa ta'ala inoo dulleeyin oo ma xushuu ino medin sadri san maga sameeyo horkeen ta iska bago wallahu yuhibbu as-sabireen ila ayu duljicilay markay روح على الصبر بيقوله تعالى جعل انت من الصغير وهن ان كدحينو دعس كدحينو ان يجيدون انت يدك قدما والله يحب الصابرين وما كان معهن وفوي انبياء لا دغالبين ربين تهي وما كان ممنقون قولهم هذا الكودي الا ان قالوا ان يدهن موين ربنا فرغنا الفيل لنا نودا inu bana dambiga annaga dambiga galay oo waxa nagu gaare Ilaahay dambiga naga dhaaf way israafana xadbidan ku xadbinno dhaafii amriina amarka annaga wa dabit ilaahay oo sub aqdameena lugaha naga waan surnaa nohiin qalqan marka ilaahay uu binuunta an galay inta noogu ekayo yeyan mirahay inta nooga sidadan maga dhaq wixii xaray israaf taan samaynay haddii qulb ka samaynay amarka aayee ee nahaygaa iyo ka neentaa ilaaw naga daa wasraaf fi amrin wa sabita aqdama ilaahu lugaha naga sub ruux mesh uu kasugmo wa lugaha way aday lugaha يعني إذا سكب ضعيف نقاية ويهذي يسجد عنده وجهه وقادعه خلاص وقف إلى هو اللوغة النكرة دل فقعة كذب ونصرنا على القوم الساسيد علي قال إنكم صعب قال إلى الله فأعطاهم الله ما كيساب بهم إلى يوسي تواب الدنيا الدنيا كأبالمريسي وحسن التوابع خلا توابك هذا وناجيسي وياه جننه لا الله يسقدر والله يحب المحسن إلى يرجع إلى ذلك إحسان كثميور إلى هي جاي وخلق جنسنا إحسان ثمين يا أيها الذين آمنوا إلهي يا رسولك يا كتاب ذكره معيه إن تضيعوا الله إن تضيعوا هذا الإعلان الذين كفروا وقالوا بها يردوكم وإذين علين أيام على عقابكم ما شاء كتما دونك علبت إنه ري قال لي بإذين علين فتنقلب وحضنقون إيثان وحان إيثان تقدوم إيثان خاسرين وخساري خدومك إياه خلال الله وخساري وقالوا لما كتبه رأي أيها رب الله سبحانه وتعالى قال هذا يسوء ليذين وقال لبعثة لي ما أردنا خلافة وحبها لنه قال هذا يسوء ليذينك نرى بابين الله ونرشوا عنه ونقول لنه قال هذا المسيطة الله ستعلم ان تضيعوا الذين كفروا أضاء الله هو كفر ونكفارتها يردوكم أينيان على عقابكم عرد فيني يقال لما فتنقلبوا وحد نقونه السال والقدومه تنخسرين حلافين بل هاتعين قال هذا الله اله الا مولاه ولي دينه هو قال داعين الى الله نتركينه هو سبحانه وتعالى ولينه هو اله سبحانه وتعالى دين وهو خير الناسين اله يحوي قوه نصريه ادلو هيريا كان هو خير بل وامد كانو كو غرغيرو كلغه الله فلا غالب الا قوه بركه قال الدعينه لله اتق بل قال الدعينه الله اله اتق بل قردها دعيني إلهي أبداع الله إلهي بمولاك ولي لنا ناسر إلهي بإدينها إلهي بإدينها إلهي بإدينك وهو خير الناصرين كوة النصرية هيلية كان هو خير بلنوية عنده النصرية أهلية أنا لقات كان نصنلقي أيها الله سبحانه وتعالى وأنكتوا رأيما في قلوب الذين كوي قلبين بغضو كفاروك قالوا بي الرؤية أذجها وأنكتوا رأيما بما أشركوه شركي عصبهين سببتي بالله إلهي و السميون إنه إلهي مخلوق إذا الشركات قدقان برتب أيان قلب قوضة مركي عزقورة مادان كتورينه عليه سبحانه وتعالى أرجعك حول سنلقي وكتورينه وكتورينه في قلوب الذين إنه قلب قوضة لحديثة كفروك جاريب أحراب أرجعك حبان قتورينه وأرجعك حيانه وعصبه بما أشركو بالله شركي عصبهين سببتي بالله قلبه وارجعكتنا إنه وما أواه بلا عشرك بالله ما لم ينزل به سلطان ها الهي لو ذهك وشركة كبه مخلوقه سل الهي بسرد الجنين دليل إلهي وحلل له هاي اه انه دي اللهي نأوه هاي سنو لما عشركو ما مخلوقه لم ينزل وسن بيه مخلوقا سلطانا دليل مسئيه ويسو انتجيني الشيخ يأيو الله يشرك له يهيو مونا ومأوه مركي عن قلبه اريع قطر اوه الجبان اوه لا الله او لا باوعه او لا قبصه دو. اسلام كتسي شهيلي جنيل وقليه ايه اقاضد انت وما هو هم النار له هو جاردها مثوا إلهي سبحانه وتعالى عافين هو يقول الباطل وبيس وحب باطل مثوا الظالمين جارده يقول ومشي كوي أنا جهنم نعوذ بالله ولقد صدقكم الله إلهي وريدين فمي وعده بلن تسيء إلهي مدين سبحانه وتعالى وانليني إلهي مسلمين تهدتني ونعي نانا سبحانه وتعالى فمي وواحد في الوقت tahsunum ad leen tan sida adag adu leen biini leen idan ci saful leen lama marke marwayt ka gangada lechewi qarmad muslimi islam ku jaben marke rasuulka caaseen salalahu alayhi wasal oo u yerdharka naga oo qalid warte dhabarkena joog oo بوره اللي بجي يحسين وحوالي دم اي كعرارين وحوالي قطة قان واحد ضدان اللي قدرى او صدوان انو عرنك كوي وداها اللي اجيلي وعرنك واحد قادة اللي هو عرنك قدر ايه مالكولك حوالي قطة قان حوالي بقادة مركة دم حوالي دمك عبدالله المجوير اللي بيجيلي والسحابي رضي الله عنه سووا مدقاتين ايه شهده اياها يستوي ورسولك امر كي رسول صلى الله عليه وسلم هذا أرستان أننا قلنا للهين أيه وجهد في حلب كنا قلنا له هذا قاتن هذا أرستان أننا هذا هل قاتن يقول سائر الشام منكم من يدعي والصحابة إنها خير بالنبي لا كشف كذبهم وحيدهن هذا والغنيمة علينا أن نقطع الغنيمة الغنيمة رسول صلى الله عليه وسلم وثورهاون هاون الجبين هذا يجي اللي ما جريه وحجريه عمل كثيرة تأويل ليمادن ويشهدان حج كين Tawan on ase, kondankki, ase, kondankki, ase, kondankki, kondankki, ase, kondankki, ase, kondankki, ase, kondankki, kondankki, kondankki, kondankki, kondankki, kondankki, kondankki, kondankki, kondankki, kondankki, kondankki, kondankki, kondankki, kondankki, kondankki, kondankki, kondankki, kondankki, kondankki, مركع الله سبحانه وتعالى فيه إلهي ثمبوا إذن شغعوا بيابوه إيسية بلنقات كيسي وإذن لجلاله أنا قادة الجميلة وأرجوك عقلبه كذبته آياتي كولينا سنوك في قلوب كيوا إذنهم إيلهي صدقكم والله قد صدقكم ثمبوا إذن الله إلهي وعده يابوه إيسية بلنقات كيسي وإذنهم إذ وقت كيبوا يابوه إيسيكم إيه إلهي حصوناهم قاعد صدعوا بأنوا الليين eleektroonka qariib kale isna oo dhulka sawo si sax ah oo ka hadda ninka ciidanka min ba laga eeysto meel oo waxa uu raaji ayay weeydii ta asaro biibini oo rasoolka isaayayeen fureyno kaari xataa مركز kulawedeen wa كل kuuf loo yoo wa qadan keen wa tanaazacteen abdoodan fiil amri arintii aqdoodan rasuulka amarkiisi هل halka joolada rasuulka ka wadinayo war shidan baheeyo amarkii taas oo ku cayaayee ha kad talaq bay ku doodeen wa qadan genee wax doode ee ciidda gaashrada ka waxa sababti loo jeelay hal nin kareeyo oo xijaansani ay iddiid اذا في الأمر عمل امر, أمر كرسولك رسولك اطعوا ذن وعصيتم وعاصدين رسولك ان بعد ما أراكم إلهي انتم ان تصدق ما تحبونها واحد عيشه ومالك يا هو يرضى له غيري يا وحشي يا سافي يا لعقته ويتو عكسه صار بالقله دغى مركز بورت لجح ما تحبونه منكم بالي حيلا كمده وا مسلمين من شو يريد دي يدون والصحابة إلهي سبحانه و تعالى خير القرون كسى رسولك أنه يجي لها لا تذكر أنه خير بطن محظوما أنا بس كم أخير أقدم بي يد بطن أو بقال لما أي أو إلهي بان درتي وحن نصر وينهنا له أي أدن يوجي له وإسلام كيف يخربه أو باب ما أنت وحما كيلة إذا كيلة markay calaamad keen soo dhawdeen waa ku rusulku ino waraayo dadka halka ay wadaaayaan oo diintii oo manta ciya quraan u dhacdayso muslimaad way u bariisoo gaaray adu yiddarta okay subaxli u bariisoo islaam iyo quraan dhayso gaaraa oo yadoo ciinnimu diinumii waxa dunyaha u dhaafsanay روح islam kani istairaaya arrunu ma ahna ka fogaadaa wax aad ka qariibaa oo ka oo meelo dalanka tooda hada yaray adiga waxa la meel masuul la'aan yahay khalas ilaahi subhanahu wa ta'ala ee wa taasi ka dhex jiray in ay dadka arama si uu ay u joogaan diib laba ah way soo oo inta Soomaalmood qabsanaa oo gaajay dishay oo arigaan cidna kor joogin lugu siiday waxa ka daren su'aalaha u baabereeyay diidiga ciidiga soo socda labada aha xaq uhaa adiyada maalka iyo maaxnimada ka dhigay ciidiga soo baxoon asalaamu calaykum markaa labada wari gaha jacayl qoysku ku badan talab qoysku ku badan أرسل رسولك النشعوى حديثه الدين تجارب لا لا تضمنينه دين تجارب جلاني هذا الله ريسو هذا نال ريسو ما كلامه رجع شو هذا منصب ريسو ما راح نمر ريسو وكذب دين تجارب ما بذاني وحدي سهيره أرسل في غنم لبيه أو آدي أبو بحر أو أري أن لا ين لقدر يسي كف شيئا يوم حقد في رسول هذا سيف سالم الدين سبحان هل الله ورد جعل علي سيد الدين سيد يعني رح نكون لنا ما الجعيل بسلام كود جماعو هي كوي ير غني ولا سعد ووين ورمرك إلهي سبحانه وتعالى قلب يجد لو ما غني في قلبه <تصفيق> هذيك روا خطره هذي فقر هالخلجة صار يا رسول ص رسول كان صلى الله عليه وسلم يري والنقاء الدون نهرين ميس وهذا wax qasaas ku faqriibay mayso oo ku sii faqriibad ka sii qaaysta iyey jacayl oo dun ka sii sabal laga maro horeyna uma dhicin qawalaad dhimay weeyaa lama arag ruux iyo soo la maanta u baahni rasuulka sana ayal لو كان ابن آدم واديان من ذهب لابد تبو iska buuxaw laga wariyo shabeel iyo dubo oo kala u bihiho هو ده ربعين روح على سيدنا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بس هو، هو ذو وجه، هو ده كل جو ذو وجه، ربط قالت أنا مش ده حضن ده ولا يملون جوف من آدم إلا الطفرات، أولهم رأي القرآن هيك، لكن هذا هو حديث متفق هؤلاء، ولا يملون جوف من آدلة، فهالوشي سمر الجيو ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا إن قفل الجريمة وين، إنه قفل الجريمة كذا. ويصوب الله على من تاب يصوب سلام الله ورحمة الله إلائي روحي الدون كاس أبدا روحي إلائي الله عسى إلائي أنتم عسى الصلاة كن إلائي وكتاب الله بارك أنتم الصلاة فرح كوايا وسنادون ذيتما دمنم مركا آدي آتي إلائي أن سبحانه كن الحدر الدون إن الجعلات إن الأشر الجعلات إن المنصر الجعلات إن الطبقين لغتاه وكم جارح قنتاه لغودي ومال أو مال ذات كالا يستمت حسولك وكالب دلين أبادره وفجاره هاي لورره وليه هونه قن من صدها القواني مجي رسوله صلى الله عليه وسلم إنكم سسعى للسنع على الإمار وستكونوا يوم القيامة ندانه مجي رسوله فنعمة المدعث وبيثة القادم واتكد ذالي الدونتان قيامنا مجي عمت الطانية الدونتان نحن لورره مجي رسوله هاي ايه دونتان مجي رسوله حديثة مطرقه هاي فنعمة مع وبيثة مد كنوج ياقون يعبدون. مبكوا جويس سنة. بهي مركّع. أدنى غيت تلاقى قبل قشانة. هل قاس قوم الله بالعامين؟ يهو يهوه يهرب هو بالعامين. مين دوني. ومين كم من, من الآخرة الدنيا يعني مين كجر. صحابي بعد كسرت لك. وصل وراه الشارك. مبك خير بين كبر حيو. وصل إسلام كوجي ثم صرفكم ثم صرفكم يا من كسر لحي عام ما كي خسولك عشان مركب جاردي أنا كسر جسدي ما داري ديلتشوف الصنقت قوي لحتى إسلامي بعشان خسولك ضدك دبقة خريفي ثم صرفكم يا من كسر لحي عام جاردي واتكسر جسدينوا إذا كذب ليك ترى خسوله يدين متحانه هذا كذب عشان كذب أقول لك أنا عطاني صريح إلى السم إلهي سبحانه وتعالى كاسني عسيان كاسمي وعري ومشاك صار إياري وقفل والله جل فضل العالم المؤمنين إلهي سبحانه وتعالى متك إذكره أو صاحبك فضل يقول وين يديراتك وين دلك المؤمنين تعدوش رهين وإياروه ويحي وحل سنينيه ودلك خرب إلهي وعبو الله فيك هو الشهيدية قوة للنراب قال له ورغب عطا عنك والله ولا بفضعة إذ ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم ليبقريكم ولقد عفوا عنكم والله بفضل أنا أسو قدر وذكروا حصوص إذ وقت قد تسعدون الأرمي السن تذهبون هذه الأرمي أدركوا الأرمي ولا تلوون إذن سوفنا على أحد توش ب... فتره يعني مركي السؤال كو هو هو بنت ايو نوول بركي شو عري مينول ماشي بحنكم طيب انا صايله اشاينه ديان بي دورهم وقال شي ديان مدام حوي نومه يعني حد يربط بالدله السنه فصوص خصوص الوقت جه تسعدونا على سينو ولا قلونه ايدان ديب سجل على احد نروح والرسول والحال الرسول يدعوكم ويني يالي في أخراكم كذاشين الي الي أيها المنقصة الهو وحقية كعلا رسول كبابا لنتبه شئ والرسول ما يدعوكم والحال الرسول يدعوكم ويني يالي في أخراكم اخذكين الدبديين ماشا كعرا يتان فأصابكم الهو حقه كعلا مريض غم الملوكو بغن على غن الملوكو تصارو جبكي غنيمه الترب بما لوجعوك وقع ودافع رسولك والي الواسكر وكظن بغم له غضب ابو شدايد مرقطا يؤ وحاد دو صار موكتس دو صار تحزن على باطس هدي هدر ديواته اينه جينو اينه وخيدن دافه او قنیمه ده سيدا روګو مرګن اي مليه قند قند توسان يرهو کوه جعلايان دنتانو هو بلاو د جعلايان اي ا داوعنه نو رسول رسول الله ور با دنته ليو مرګي قنیمه يدان دافه رسول من غم من بغم على غم المرود لكيلا تحزنون فعلًا ملقتها ملقت الدسار دشينه ويا رأي ومنين مرجئ تحزن الصيام يوم الجمعة على مغنتكم ويه إذا بعفواها غنيمات غنيمات كل قاعد عندك يساقش ويش قال قال الوتين ودم ولا ما أصابه وروحه إذا ما كده عياد روى دماشة السين يوم الجمعة منصور كنور الله يو وقصوا أي سبحانه وتعالى والله وإله خبير تعمل سنه ان وعجبك واجبك كدبت الهي الخسوده عليك في شينا من بعد الغنم مركت جلاشده امن الهي الخسوده يا غنمنا وصلنا عسى الهي الخسوده لولو خويا شا دابوا شيطائفه كان خو منك وين كان كم ملي ديباتدا دعدت والهي الامتحان كيريد او وركاس لاكلا دغاي اي سبحانه وتعالى إيه. سلا أشجع إسلام في أمنك بكل يعنيه وإن طال الصحر طيع عصيره كقعد ورسوله صلى الله عليه وسلم يسوي مادنيه وإن تربضنا وأوكثوا حادئه كتناسون ثم انزل إليه وحصودي عليكم شين من بعد الغم مروك الجلاشة أمن بودن كسود الجيل وحولنا عنه سو الرماية أبعض الحصاد عجاربي هرده ذكر السو كده عجار دجال سوا ماركي أنت وردماتي أي كل عيب قانصي هرده ذكر رفض الضغاء لكجر والهرديسا وأمني برد أمنا نعاسم إلهي من كسر بجير الله رب ويغشع ضعيفة منكم منكم كمان وضعيفة منافقين هنا كوعهنا قد أهمد المنفسهم حقابه بحسطان مصطر يوم المجرسيب ماشي هذه لحياة ووهي النفاق كجريني إيمان يراني حقابه بجبادان حقابه بحسطان كونا وليسين وإلهي باكرة عليك عبسبي كونا عبسبي ببتاد حقابه أجل شخصاً كل شخصاً وقد أجل شخصاً وضائفة القوحة قال أهمهم وحاموه قريبتك والولواليين أنفسهم نصد كلهو يظنون وحي مرأينا الله إلهي غير الحق وحان حق هنا وحي للمانطة إسلام أقول ما خلاص خلاس وارد إسلام دم بأيه مجر صحيح يظنون بالله إذا حروم غير الحق مرأان حق هنا جنل جهيله كزن جهيل سي جادو مريم جادو عيدان خلاص ما انتوا ودماسي ساكودوا كان ابو سفيان او عيدان كوته انتو بورتن قريبه بحيري ابن عبد القافدوري ما واتك ابن ابي كيفشه ورسوله المنوري ماي واتك انا خداب المنوري وابو بكر يا, رسولك يا ما رسول في عمر انا قيادي وي المنوري ماي واتك marke hadli wayan rasul sallallahu alayhi wasallam madambu yii u jawad ay wuxuu leeyahay saaxiibku garow maanta wixii ka soo jeedaynaan akta la mid ah waxa bana korro kornoo in aanu khalad hadiga cid kaayda kul markuu saayiri ku murugelay way ku jowaan markaas hadalla kala bilaabay waxa uu yiri waxaad arki doontaan aniga aanu aamrin ana ka xumeyno dad la googoyay yoomin bi yoomin wakaay maanki beer ma u dhigantaa saari lan isku mid la sawar dhaawi rasul sallallahu inti maanti naga danti lo markasa saagaral marayim ay u dhamaate muslimiin saaxi murafaqiin keen booleymo kan ee wadayifta yadoon an faqalahma doon qusul yadoon rabbilahi wa hay'umalayan ghayra alhaq marahan haqahayn dana lgaa نحن رأف شوء ولوحاتها إن الأمر أمر كي يفطر كله دماني الله لا يبتكل ألو هي يصفون ويقرن يهم في أنفسهم حيقولون ومنافقين ما يبين الله الواحد كوم جينا هنا قال يقولون الحيرين منافقين لو كان الله حذو الله من الأهم أمر قدم كي يفطر شيء نقدمه الله ما قطن لهذا نعقل نودي للمجالي من وعي منافقين بلني رسول ويقوم مركان مراقبين وانا بجد دي وباك والله يا ليدنا يقولون خيريهم لو كان لنا عبد مؤمن من الامر مام الكريت لا ده كان شيء ما وصلنا هنا هلك بنانك دلموا ديلين قلوا حاسره لو كنتم حددان لهيدن فغويتم بنيين لخو لبرده ويصوبخ لهاين قال لينا قوي كوتك لا قري عليهم دصود القطن ديلك كو قد ما را هيا نغول لايو استخدا نمولوا نشو كدعيو كولن طيب اي وسو ده لا داتا غريها جوغ لا هيدن ليقبري الله ما في دووركم ويمنسما في قلوبكم والله عالم بما في ليبتري الله فواطع ذلك في نفسه ان كن دعاي جبك اي مشاكل خا اي وكا وحا صدعي با ليس وان هو الله بالله سو امتحان ما kuma halaa in ku إن ka kala saaro oo koob dadka laba la noqday wa layuma xafa ilaahay soo ustay oo ubra ah tirro maasi qoladku waxa qalbigina ku jiro dadki muuminta asoo wixii kala dhal ilaahay uga saaro oo iiman barax daran oo saafi ah kale u soo reebo wallahu ilaahay aleem oo wey bilaa وقع waxa ku oo awe libaasadada iyo jabka iyo waka iyo waan daday iyebri allah si ilaahay uu imtixaan marri duurku waxa laba ku jira ilaahay subhanahu wa ta'ala u kala saaray qodashi wax qarsanaya ay toos u lan bareen oo munafiqnimada oo ma fiis wulima oo shafay oo qashinkii iyo wixii uga saaro waadarka ka oo in والله العليم بي تسدو الذين تولوا ربك عربا امر الله فهو إن ان الذين تولوا كولو عرب وجسدوا او مسلمين تين كمدا رغوا وينو ابي ابيي وصحبه اللي عاشوا معشن كانوا عرب يربي الله ان كمدا ها ان الذين تولوا وقالوا الذين كوي تولوا, هبلي هبلي الذين تولوا. الذين كوي تولوا يوم ما رنت الى جمعان جمع العرب مسلمين إنما السذلهم وحسن بريحيون خش شيطان وحسن بريحي شيطان لما عرفت روح أسمائه الله وشيطان سب ريحين. ببعض ما كسبوا واحد كسب لين قيتي من شيطانكم كسب بريحين. ومهيتوعشيانك كي كنتن كينن أو وريب لمان طلما أنا إلى عشيم عمرك رسولك جوز كسب قوي درتة ملايين تأيي مجازد كاد جنتونر أو بسينة واحد ساميان اللي هلاقي وبدأوا يقولوا عيسو واحد وهو خريمة شعبن أو ملايينها أي أحدي دت أذري الله عليها وصينا كي ين اوارو سمايا أبارة يقولوا عيس أبارة يقولوا عيس عروق يقولوا عيس ومستوى يقولوا عيس أصنعيه يقولوا عيس ونصيرو قالوا وأوجي يوم الله مستجيب فشاهدنا كوسن بريسين قوة ما كسو أحد كسبنا بركيو ولا قد على الله عنه لا وعرسك قررر وعرسك قررر يقول ان اتكاق بضنين وحيالا نار فالوه قررر ومن يولهم يومئين دوره إلا من تحريفا لقتها الأم تحييزا إلى فهل فقد بأب غضب من الله يوليه فقررر كعرر وما ka الجهنم هو يجيس ان اوه الجهنم ماك الهي واعث عرر كاي عره ورقل عسو الله العام إن الله غفوره الهي وامدنون تباسو الحالين من دوقات بدونه يا أيها الذين آمروا الهي رسولك تذكر لا تكونوا هنقولين كل الذين صدقوا عكر كفروج جارو من فتنتها قالوا كوي ليخوان وراءه إذا ضرب في العدم ما كيدل كسفران وجهاد آدم أو كانوا أنغلاهم وزن كود لين تري لو كانوا هذا يهاله عندنا أكثر نرى استجوجن مجادا ما قتلوا لم ترين ما ما كمدلنتان وهذا ين السفران ما ين دلتان وما قتلوا قوي غزوة أبدا لم يدين لديه الوصول و الوصول على المقالين ابو الله سبحانه وتعال الهي قدر كيسا دفع ما يصنعه هذا الروح قري كيسا الجو يهدو صفره و أُسنه يهيه الموجود هذا معركة تحت جاره يهدو قري الجو و أُسنه يهيه الموجود الموجود كبوسو ذي الروحي إنه دقال كتاكو إنه خطر جاره إنه جاراني صفره و قرره إنه جهاز هالين يمارين ايه ما هو في وسوس الجميس كان في غين ميسود سلا سكرمك على القبض سلا آمنين أولي يا أيها الذين آمن لا تكونوا هن قنن كل الذين سلا كل أكر كفروك قالوا هو كوي الله رشيد إذا اضطرب مكة السفران في الأرض مكة السفر هلك آدم أو كانوا غزنا أما أي دولان تجا لو كانوا عندنا هذا سفر كبر قن لهاي هذا غزوة إيجاد الدلالة كباقة الهيئ، والمجاهد كجوع الهيئ، ما قتلوا لمد ما ما فمدتم وما قتلوا لمد دين الله إله سويع ذلك كأس حسرة قوم في بروض رحص قدر إله الرمسين وحاولوا الذين كانوا آدم يو إنت ملوك يقامة يوك لكن قدر فعل الله وما شاء الله وإن فعل الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل من إلهي باقبرني وفي إلهي دونه ودع مرة أرنتها في السراء سيرهين ما النقطتين مروق إيو مشاكل إيو والول إيو والبهاري وحاسورا قلب يسيرا واقف حين محي إلهي قدر كيس الرمايسين لكن كافر كسموي كيان قدر كغير الرمايسين وك والوجي والبهاري مروق إيو إن مركز نبأ وعشوي حالف سقودن بيانين دينو مركز نبي الدلو محي وحقو أمينين بوعلي سبحانه وتعالى عدين يقول هذا يقول قد جو في الهي يسجد جو في الهي على الله إلهي السووي ذلك كاع آمن عقير حمار هذا يقول قد جو إيه عندن في قلوب من قلب وذبذب كجتر لازم توه نرشوا لا يقولون ما توه والله إلهي بايقى كان نال ياندولي الله سبحانه يا مركور الدنيا كان الله ما كنت إلهي بقى رسلح الله تعالى والله إلهي بقى يحييه نوليه ويميث إلهي بقى دركة والله إلهي بما سعمرون وحسنان بصيرون وعبه يواعرك ولا ينقذ تلكم كي شبيل الله هذه إلهي الدين في صدرتك لإذين ديره قومتهم دمسان بقى دمسان لما غفرة دمدار ومن الله رب حجيثك عاصيه والرحمة صباح خير وكخير المعيز المعين ندونك عليه السيام wa rafad meeran wa muruga meeran wa gajam meeran wa afsin meeran adunkad diinahay adoo raali ka yahay ka tagto jannaal qabr khaab bilawane haddana qabr bilawane مر كبه حافي عن هذا الهي خاليك يا هداد, هداد لما صوع لي سبحانه وتعالى ولئم قتلتم هذي لي اندفين سبيل الله وموتهم قد لما تعم بل مغفرة هذي هذي الهي الجعري وإله اهدا لمغفرة الله يو رعبتم بقى خير الان ما حاجة بقى waxa سنة oo اكاد انت ويبانا ويبطقان رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني وان حيى قدرك الهي رويسي من رويسي مياه اللي قفت فكنا لها امرنا مر لي واحد وقو الراو قال الله سبحانه ويسعى الله فبما الرحمة فبصاوير رحمة, رحمة, رحمة نحاريس بطر ومن الله الهي, الهي حقي سكالاتي منه بادل انتا اقجر عصانتاي اللهم بقى ممين انتا هو جراح بلنبها رسول صلى الله عليه وسلم علي الجراح انا مر والبوحاء حيى خير بغان شو حجرعي سموز وانكاك هاي وانكاك هاي ووكاك افكي سيئة دي سيئة لجبت بها مرتبسورك ونصاص صلى الله عليه وسلم فبما رحمة فبالسلوبة رحمة الحريخ ذات من الله إله إله إلقون الحريخ ذات الابق لم تجرعي سنت هاي اللهم ولو كنت اعضل هان الله فضلا مت افكي سفي هيو وذاتك عاية وذاتك حبارة وذاتك وكاك aqti sawax oo soo qaldan وقلب oo qalbigiisu xalay jihay hadaba ahan la ilaahay ka ma dhigina lam baddo way kalacalay lahayn min hawli cariraa wax ku agjo madaar kanba walis wa laga kaliya ciina faqfa aanu asha saxaabada yado ka muslimiinta aashi qowey khaas ga wasar cir lehum ilaahay damila tuu yidi washuuran fi al amri marka la harafto la tasho fa ثلاثة أنروح مسلم على جرة وإن الله يقبل المتوكلين لذلك إله ثلاثة أربعة أي إله الجعيل الحب يسيح حولي يسيح كريم يسيح حياد يسيح أن ثلاثة أربعة إله ثلاثة أقول لك سبحانه وتعالى وإله البرية وإله الوافقة السخاء يقول جرّون كأس لإله الجعيل ما تقول سبحانه وتعالى سورة كان سيدنا ورد السلام سيدا وقشر أي أنروح مسلم كانوا يستولى السكرانيون وضرب كذا يستولى وضربت الإسلام كأودي لحسن تهادم عنيفا ركوا كاكار عريء ميلة نعيه النقايس لقى المريستو لقى الشهادو غريء عون ونميل من حولك هذي أفقه واتكان قلبه وناتكان فضي ونروح هذا القحوم أضحوط عيسي وحبار مشاكل بلقولة كم بكسر القلب قلبي يسوع هذا الجهاز موجود يا خير كيوحلاين سامين من حولك و كاكار يعري خريها ولا عنهم عش wa لهم lahum kuwa kharaka kadhayya dambiga إلهي هو waydiin inu dambiga u dhaaw wa shaawana islaam la tashada ka islaam muslimiin tala tashada dad dad ka tala wax ka dhaw eedinka la wadaa hay ka yaraanaysaw waana tashaf fasulu kuna saas ayawli wax ka tashib balaam arig Abdullahi radhiyallahu an wa Axmad doona illaha wuxuu dii jalay Ashiru Ali ayha an ila sariif waxaan samayna waxyi bi isoo فاشي قبضانا مقاو مو ما خابه من استخاع مهم جوا و روح استخارا سمي يملكوا وحربوه واح مرقوا الربو روح استخارا سمي يمهم جوا وحي وكوك ويه ولا يمجيما مان استخاع مقاو مولو وفرت الله تشدوه ولا الله هدي الى اله الذين هيو فرغ غالب لكم وحين كاد كان كانوا ادون كره هدي الى الذين كسي مدان او الى اله الذين هيو اله الصبح الذين قوموا للصلات عذال وان بعد الله هنا وعلى الله allahi tawakkalul mu'minuuna laha talaasa tanrka mu'minin ta wa ilahi kukasonaade iyaga xog ay leeyiihi adda ay leeyiihi cuda ay heestani qaday ay heestani hoob ay heestani waka ay kukasonaan ee ilahi subhana wa ta'ala ha ku xirnaade mu alahi subhana wa ta'ala mar wal ba ilahi barq ilahi maada ma u أيدهم في استود الرجس عديد الصنام تكسو بناصي قد يفتح باللواء لنجعله وحي والثوار بدرولي رجال في بدرولي يدري حد ما قد يصرح مراعه قالوا كان سو حاليه سرقني وسقعت على غياب قد يصدق إلهي ومن يقلون روحه غنيمة خيانة ويسو الله السين قاتئاً ورائماً بما غل روحه خيانة يوم القيامة. سو نورك كسر كيني. ثم توفى واللؤلؤ في <تصفيق> القيامة كل نفس ما كسب وهم وحي الله يكسب طي. وهم يواليد لهمونا وحبلهم يسيني. هذا الله جبران. فمن رفع تبع الراعي شدوا على الله جاره يا سلام كلايكو الرميا أحد كل الجاهدين راعوا إسلامه. كمن رفع ميلب لمديحه بع الله نوراً بصخداً عرقو من الله انا امانت اذن الله ايانا وكاسا وحبا هوا اركينا وحوي بقال الله سبحانه عرى الهي بيلان مقدامه ومأوه هو يسن الجهنم وبيس المسيح مال الله سعادنا وحاوحهم وقباس بناسوه جهنم وغصوه هم درجاتهم هم ايو درجاتهم وعرض الهي سبحانه الله ايه ردها عند الله كان عرض الهي قد علي دركات بقى مارتو قعر ورياو كاينه وراه له كاينه تا الى الرائنه استوى قرب الى يوم مركا ااديو كره فوغييد بو الله سبحانه وتعالى هم واردها الى الهي افانتو عديان الله إياك كان باب التقدم ويه قوم ايغو دلجاسي عند الله ريقتي إله والله الهي بصير واركا ووب يدي ما يعملو وحي سمينيا لقد من الله الهي ومن يستو غلوي على المؤمنين المؤمنين تضشار اد وقت يجيو الى كمنه بعثوا أبو الصوات ذلك فيهم بحوضة رسولا ومن أنفسهم إياه عندما فوضة كل شيء إله يكون في الوحى نعم إلهي وين يسيب تكون إلهي ويساني إلهي وقال إلهي في يسيب هذا يقدر اللي بقى تقول وقال إلهي وقال إلهي في وعاد إياه غن إيه وولول لكه هذا سبحانه وتعالى إنه نعم وينترب رمك في و nodakii laa سبحانه وتعالى taaalaa noo han kuu yin xadara wax badanaa in kusi maanta dad xanuun oo daa tii ama xubnaay qayweeda ama arurta ay dhimatay ama maal kaga tagaa waxa ku dhayn ama in tabo ilaahi subaanaahu wa nimaahu kusiye hurwo mudubi rabbiillaahi an ayaa midayntu ka tago shan taree ayaa waxa laba masiiba isugu darnada ka goobay oo faras marka ta lo sheegay marka ta wuxuu yiri ilaahay ba xamdira intay ii jawaab wiil intay ii hay wiil u jalawo miden ka soo ka haystayo shani faradooda sidoo kale ba daddero saanyar uu ku walaac loq tan deleyg iyo intay wiilaha inta ilaahay ba soo taraban tii kale way duu ku daa jimnaa ila saxo ku dacaw xuso ila inay naxooyin badan oo hadda ku baaqayeen in badan oo waxan kugu hadda kugu dhacay oo san ilaay kugu ridin oo ka caafimaad qaftay inay jirto xuso saw wax ilaay wais ajr balan buu ilaay kaasiinay inna lillahi wa inna ilay raji'un mala ma jili fi makhsibati wa وحا ادن جالي سادوا إلا ودان حسول طبال سبحانه وتعالى إلهي سما النعوين كيس لقد من الله هو ينتهي إسلامك ييمانك يرسولك إلهي الإنساة درية كتابه ربي نسو دي لقد من الله إلهي وقال الله يستيب على المؤمنين وقت تجيبهم كم من نا يستيب ونعوين وين تجيقوا من ناها تعثقوا الصوات درية فين يجيقوا الحوضة رسولا ومن أنفسهم إياه كأنا شيء يصلوا ويذكيهم وطهيري ووحي اي دندي كغمير منها وطاهر كننا قلنا يا الهي هركس كتها وقبل يكبها هيا ايوان فصلين ون دندي وذن ايو اكيان يوطا عدا الهيو عمل قصاره ايمان كسادة تهل ورسوله صلى الله عليه وسلم اكيان ويعلمهم ورسول الكبارية الكتاب ايو والحكمة السنة وإن كانوا وإن وشاني كانوا حينها هيا حين من قبره فه الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء لفي الدار المبين فزوس تينت بالي على تيجتينه وقنتم تان حي تمني على شفر حفرة من النار تروح ولب لمشادة وفكره تيج لمشادة كري نعمكم رجال وفكره تينه لنتكري شفر حفرة من النار قد نار وقرت الره وكريت جنود إلهي سبحانه فانقذكم منها وها فزوس توا سيد الأولان واحنا ضي من جاري والإله سبحانه وين كانوا وإنه شان كانوا هادوك المؤمنين كانو كان تا من من قبله قري رسولك انت على سودر كهر في ضلال مبين أول ما أصهلك مركي أئلين أصل الطيرن كذ على مصيبة برئي برئ يا مصيبة ما كان كذ على مصيبة الموت مصيبة حوين لما شطت اي عيبتان شهيدان ويتجان مصيبة لا سوق القسطم إدينك وأحشان متليها لوالا أركي يجد ضده لجما قفصا والد ليك ترع يوم في ضلال سنوي بدل فالضوات أنا ويا قفصين مرتبة مثلها أساساً، إيه فالضوات لكن أحلى اللي جوا قفصاً فالضوات من وياها وقوة يغسل رياب يدل، وعلقم كتير فالضوات أنا على ساق قفصين، ماك الله سبحانه وتعالى نكون سري أصانع سام، أول ما أصانعكم ما كيدنا أصيرتم مصيبة مصيبة، وقعد صرتم أجهشين أستين مثلها لو قول فموحات رهبان أن هذا إسلام صيني وضال، فإسلام مني، فلائي مسلمين لجرا، فلائي ديني أمتى قالون، فحقاً جف عين حقول عين الله، صص مياه رهبان بأري سبحانه. قول موحات رهبان أنك وجه هو جبك من عند أنفسكم بقاهري، إذا إنك نفسي ما أذكر بقاهري، إذا إنك معافين لمقاهري، إن الله على كل شيء قدير، فلا يبغى البوء وضلاو، فلا ينبلانقاد كسواسين، إذا نلجروا من لكن إذا إلهي العاسم صاصر وجبته قلت ما وحاطر على أنك المصيبات إذن قلت علي إذنك الله الله بكاد عدد هشان أن هذا مصيبات حقين وغسن حقيقة المصيبات قلت قل وحاطر هذا هو هو من عند أنفسكم بيك أهاتي وإذنك كتبتني وإذنك بارت أبارتان مرهلي ومع أساس ميسان وهي كان الشيء الله على كل شيء قدر وما استعبكم وهيئن ارشيباي يوم ما في الى ثقل جمعان جمع ايجار يكون إسلام كاي كل من تبين له وقدر له فما قدر الله سبحانه وتعالى لا يوجد قدري مر والبو فلياشا خصوصه اخمنا وليعلم المؤمنون به وحدثن ان امه انت الى الله اوغادو قوه تسود مر والبا انه يوم كريها ترين انه انتم من اتقى الخير وشر واحد نعمت ايها الجعش لواد يا كان الله سبحانه, وتعال. رغم انت من سبحانه وتعالى فامن تتلو يقنوا واركان الايمانكم كم دي قدر حين رمي كيسا خرر نعمت اي كيسا نعانا الجعش انتم الا ربينا انا وتعالى فبيدي الله هي ولي علمون بينكم دعدين وحين قد ايمانك عاد كلتين يدينك يا جالدو لوادته قد دعدين ولي عالم اي يو اوغاد الله موجهوي الذين نفاقوا منافقين صدع بقلب الله فقط كواب بضلق وماشي تلعي ووكا يا غضي فتلعينا منافق نوالله ده مركب مقاسم وروح ووالبقه مسلم وقرتبه سفايدا ما وهذا كده وكتح الدري يوالي علامة الهي انهم موجيو الذين كوي اي وحا سأدعي مسلماته ناسا قوم منافقوه وقيل اللهم لقيم تعالوا كاري قاتلوا البقالان في سبيل الله وكاري جدك الهي يقول بقالان يا الدفاع الى الاسلام اي و فيكاره الاسلام كدفاعه و ضري وكان مري الجابر ابي عبد الله الحرام اي عبد الله هو يوصص اسكت بين عياني أي و هو ييور حجات الإسلام اوثو هريس و ضي الجوابي و فر حجاته وصوت مركز و هو يي ما و مهش بايال كدحاي صلاد يان نيل لا دينا و الهي سبحانه وتعالى هين الفقيه الهينا سبحانه وتعالى بدل ايدينك ان عن الاسلام كسين دونا مركز سو السلام رعي يقولي عالم السوء قال الذين نافقوه وقيل اللهم نبي السعر وكرايح قاتلوا الدجال ما في سبيله يقول الدجال ما أوي الثعلق هاي نبضيهم بكرهنا نبضيهم وندفاعهم قالوا حي لهن منافقين كل لو نعرف هذان أبناه سانون الدجال ماش كل عين رأى العناطيم راعيهم بساسيهم باريس سبحانه قال لي عمي هاي راعنا وحجده ودار كوي بنتا إلهي وسائرهم يجوا للكفر قال لماذا يوم منهم من لي الإيمان إيمان هي القارب وحيو الدواءين بالله سبحانه قال نوف يقولون وحيليهم بأفواههم أفواههم وحي كلهم مليس في قلوبهم مؤمنين بالنهي أي لهم لكن قلبه في وجه الإيمان كان وأفكت في ليه أفقنا وحبت فروه والله يبقى يوم. بله يبقى حرمه بما يبقى اليوم وقال قلبه أفواه يستانا وقرم أيام وقال لماذا؟ الذين وقعدوا هم منافقين الذين قالوا لي لأخواني وقول ممنينة هاي وقعدوا والحال قعدوا يواء يتكفر يسئلوا اينا دقال كي تتكلم لو ادعونا هذين يالي لها ومقايا الجوغي لها ونلبوها ما قتلوا لمدلت تافده كوالذي اللي لمدلت قلوا حاسا لهذا ادفعوه قلوا حاسا فدرهو الدفاع انا نفسكم نفسي نكعي لي المم صار لامر ساني ربك نفسي نكعي لي المشط إن كنا مساعدة من حديث ممكن تايره هذا اسكجوا من الهيانة البحان حديث ممكن بقوله سبحانه وتعالى ويديكم مركبين ويديكم نفسي نكحري سعادة وقاله سبحانه وتعالى شوحوا ماشي إلهي ويقول ترقاي أيو كل من ايهو ما يقول لكم سبحانه إلهي قسمي أقول لهم تأي الديني شو إن لبوتلوا هم منافقين فوى الذين فوى قالوا يلي لأخوانهم وراء رفض وقع الدول حرب وراءهم منهم تايرو, تايرو وقعدوا العدو والحلق عدو يوافر السنه دالكه لو واسعونا مركن لا هين حبشنه ومغالده كجوغ هذين يغير هين ما قوترو لم يديلن قول وخا ثلاثه درو دفاع انا نفوشكم نفسي نحك الدفاع عن الموت ان ولا تحظن هم لين باله الذين في سبيل الله كو الى بينتي سيد دفاع الى لو ديلى اما واتن هدن كان هم لين بل وين نوريهن ومدى وان ما نبقى عليه إلهي سأل ويرجا قاوة اوه أي تمانين أيان تضنجر إنا يصور دمتان أخي جنر الإلهي يقول سبحانه وتعالى محاجي قبها أنت إلهي وانا عرسوه انتو قد أعرف ايا رسولك الحبدي جرس الله والذي نفسي بيد إلهي يبقى قد أعرف ساي نفسي عنك كجة إني أحب أن ثم وحيا ثم أقتل ثم وحيا ثم تضنجر الله والسل مجرى الروح انتو لن طيب جنك قري أدون أنه يجعل بي رسول إلا شهيد مهيد مركو أركي إلهي واحد وكو كراني وكو جعلاني سوء كراني وكو هيره إنا هدنا مره وصور شهيد في ذلك طوان جر جعلاني قالوا حين سبحانه ولا تحسبن ضد كاعدلين المائنا بنتانه وكاسه ورد نظر فينا كافي عنه فقم يالجر أيه يا هستانو لا تحسبن هم ملايين الذين كو يقتلوا لديل فيه سبي الله أموات هم ملايين بل عند ربن بعير تكون لغيلذا فرح هنا ويكون فرح حسين لما الله اله وحو سيوم من فضله اله وحو سيوم فضله اي كفر حسين ويستبشرون ويكون بشاريسن ايانو ويكفر حسين بالذي لن يلحقوه هو ان ولي ايمانن هو دون ولي جوبن اي هو ايمان دون او شو شي دون قواتنا ويكون فرح حسين ويكون بين aan wari iyaga soo haleelino aan soo dhamaanna xalkin oo gala sholaa adoon ku jirto ay ku faraxsan yihiin oo ay ku bashay Allah ka qofin calay halkan oo aakhara oo qabriga in aad is uga soo horeeyno way ka xadteen qabriga iyo waxa ka dambeeyay waxa ay yaxdanu guhe adoonka